ربنا اغفر لي ولواعدي ولي المؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسب إن الله غافلا عن ما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم لَيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَار مخطيعين مطنعير أروشهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدهم هواء وأذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا قريب نجِب دعوتك ونتبع الرسل أو لم تكونوا أقسمتم من قبر ما لك من زواج؟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 الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب ربنا أخرنا قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنخسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال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 وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَ إِذٍ مَقْرَنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرٍ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرٍ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرٍ وَتَغْشَى وَجْوهُهُمُ النَّارَ ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب